أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم دليل صارو أقبل الله. خامو تزلال nahla na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 lo <laughs> No. Yeah. Yeah. What goes sa I don't know. Hello All right. <laughs> Hello! uh -huh. Yeah. What? What? Love. Love. Allah